اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من فزع الدنيا وعذاب الاخره ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت الوهاب اللهم يا القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوب امه محمد إلى طاعتك آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه